واظب على سماع الحديث الشريف وان كان باغي من تفاريحنا وسنيننا فلو لله تعالى مشور قسمه مسيه في اعماله ومن ينادى الله تعالى فينا بالله وما هذه عليه صلى الله عليه واله لا اله الله لا شريك له وحده نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطر يعملنا ان ما علمتم انك تعالى وحده مع القصص القراني ويكون اخره تحدثنا قبل ذلك مع قصة نبي الله آدم عليه وآله وآله من أفضل صلاته السلام ثم تحدثنا عن قصة تقرة بني إسرائيل وليوم شاء الله نستكمل الحديث عن قصة الملك من بني إسرائيل وهذه القصة يقدرها ربنا عز وجل في قرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملك من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي له أبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله قال هل وكتب عليهم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالم وقلنا يكون حاصل القصة بأن من إسرائيل بعد من عن شريعة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلى الله صلى الله عز وإلى عليهم عدوا من غيرهم فسبوا لساءهم وأبناءهم وأعملوا فيهم التقدير وأخذوا منهم التابوت الذي فيه بقية ما ترك آل موسى وآل هرور وكتب الله عز وإلا عليهم الذنب وهذا إخوة قلنا درسي لابد أن نستفيد منه لأن لأي أمة تنحرك عن شريعة الله عز وإلا لابد أن تعاقوا ولابد أن تذل تذل على يدي من الله أعلم الله أعلم تذل على يد الناس لا لدي. ولكن المعلوم يخوى أن أي أمة تنحرف عن شريعة الله عز وآل تذل وهذا الأمر يخوى ليس بالنسبة لأمم فقط بل بالنسبة لأمم والأفراد قال لي أنت إذا انحرفت عن شريعة الله عز وآل لابد أن تذل بالأمة الحرفة عن شريعة الله لابد أن طب نريد العز والكرام لابد أن نرجع إلى شرع الله نباره وتعالي أكد إخوة سنة ماضية كذلك قال ربنا عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يعني أم يخوة الحرف عن شريعة إلا نطرق الدين ونتخلى عنه ونريد أن ننصر لبأداء أماني كما قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سؤال يجز به وذلك أحد السبب قال رباه إني لأرى أثر المعصية في صور خلق زوجتي ودابتي لما ترى زوجي ألفا مع شوية تنجد السيارة كم قويسة عمد فاقع اعرف اني مده ايه في زنبها خطاتي اني كما قال ايه واده اقول ايه بمقدار حبك لله عز وجل يحبك الناس وبمقدار خوفك من الله عز وجل يخافك الناس وبمقدار شغلك مع الله عز وجل يشتغل الناس باملك بقدر حبك لله يحبك الناس بقدر خوفك من الله عز وجل يخافك الناس بقدر شغلك مع الله عز وجل يشتغل الناس باملك لذلك ما قاله ابن القيم في كتابه الفوائد هو ده كل فوائد قول ابن القيم للعبد ستة بينه وبين الله عز وجل فسطر بينه وبين الناس فمن هتت السطر الذي بينه وبين الله عز وجل هتت الله السطر الذي بينه وبين الناس فأنا في الحجاج وخطوط كده لأن الإنسان لا يقترب منها لذلك الإنسان يقوم بمجرد أن تسوء علاقتك بالله يعاقبك المولى تباره وتعالى بذلك تسوء علاقتك مع الناس لذلك لما طالت تشوفت يشوف في علاقتك سوء تجد لابد أنظر في حال نفسك الأول في حال نفسك هي الأول فمن يصل للحرافة فابتلاهم الله عزيز طب بعد يخوا فترة الزل والاستضعاف هذه سأل الله عزيز أن يبعث إليهم نبيا أن انقطعت عنه النبوة فترة بالنزل فأرسل الله لهم نبيا فأرادوا يعني خلاص أخذنا مرحلة الزل والاستضعاف نريدوا أن نخرج من هذه المرحلة فذهبوا إلى نبيهم وذكروا ألم ترى إلى الملك من اسرائيل بعد موسى إذ لنبي الله ابعث لنا ملكاً يقار في اسبيل الله orang إخدونا هذه الجملة ونتستفيد منها؛ وما هم؟ بعد لنا ملكاً يقار في اسبيل الله وإن لا يمكن أن تضيف الطاتب الذي قتل لي exploّى التأمرة سلطان لا, لا. لا يكون, نعم. يكون إلا في سبيل <تصفيق> الله أن القتال لا يكون إلا قاملة سلطان نقول أن نقر المقات العدون، إذا ابعث لنا ملكاً يعني إن لم يكن هناك إمام لابد أن نصلح على رجل عشان يكون إيه؟ قائد لنا طيب وجهة القتال فين؟ لابد أن تكون في سبيل الله مش في سبيل مرية مش في سبيل الأرض لابد سبيل... وجهة القتال تكون في سبيل الله ويكون تحت إمرأة إبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله طيب النبي يختبرهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن تقاتل يعني وين فقط انت ذلك الآن بتقول الله هذا حاجة انه حالب إسرائيل ونريد أن نفعه ونسوم وطبعا ايه؟ يعني ليتما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام يعني الحروب الكفار واليهود كنت هتعمل ايه؟ ده كنت هتكسر الدنيا طبعا قردوا هل عسيكي؟ مكتب عليكم القتال وقال لا تقاتلوا؟ مع المظاهرات دي وتحرى عالم إسرائيل حاجتها ايه؟ هتوعى انت تحرى فيه بمخة الزبي تجيب في نحرى فيه فيه فلسن تقرأي أنت رائد، تقرأي أنت طبعاً في الفروس، تجيب فقط تشتير العالم، تتكلفه، وتم تحراب أول ما صرت تشتير العالم، بتاحها محروف، ثم تترعب، هشوف ال... المليونيات؟ فإسرائيل يعني كده مرعوبة من الحالي، ها؟ إخي هذا منطقنا كذلك، كذلك تشتير العالم، الحمسة التي عندهم، هل عسيتم أن كتب عليكم ويقولوا أن لا تقاتلوا، أختمه. وما لنا أن نقاتل في سبيل الله، وقد أخرج من ديال وابنائنا بود عايز يقول الذي اعلم قال فلما كتب عليه الكتاب افرط في الايه بالكلام والجعجعه والصوت العالي وطبعا ونمل المياه وطع اللفائف تجد يا اخي انت ما فهمت انت لسه لسه بدري عليك ممكن يا اخواننا ان ام تنصر يقول لك بقى الشاب الايه التقي النقي وفي اللي مش عارف تسمع انت كده ايه كلنا بنشيل البنات فوق كتفنا عشان ايه عشان تطلع في المزهرات. كان نيباتهم عنا تمنتاشر يوم. لو ديت التمنتاشرهم ما فيش فيش اب والنعائل لها. شاب اخوة يا اختي واختي الصلاة لا يصلي ممكن ينصر الله عزيزي الله في ده ممكن ياخده في المعركة. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله علي منذ الظالمين. وزي كنا قد نستفيد من هذا الامر يهي الدرس. ينبغي على وقادتي. ينبغي على وقادة. ينبغي على وقادة. على نعم، ألا يبنوا يبن أحلامهم ولا ألا ينخدروا بالجماهير هذا الجماهير الذي أردت لحما ورائك أنه حنقاتل تطلع أن تبرا الجامعة في الإشحاد لهذا لا يلي واحداً معه، لماذا؟ يبراود أم تضعهم عن المحق لازم ايه؟ لازم اختبار الأرض لأن نعرف صدقه أنت صدقة أم, أم غير صادقين الله سيكون بعد ذلك ما الذي حدث؟ نورة تبارك وتعالى قال هذه القصة يقول ذكرها راح العز وقال له مجمالا بعدك يذكر التفصيل خلاص وقال لهم نبيهم هل يقاتل؟ هل يقاتلون معهم في سبيل لك؟ إن الله قد بعث لكم هو النبي من الأنبياء العز وقال يقول أنا أمركم أن تقاتلوا مع خلاة لا لكنه يعلم بني صديق كما قال نبي الله موسى له إن الله يأمركم أن تسبحوا بقل يعني قولوا إن الله قد بعث لكم طرق تملكه طب احنا عايزين نقاتل وقال لك ده ان علم من فين القبل الالهي عز وجل ان الله قد باعث لكم طائمه ملكه ماذا يقول سمعنا واطعنا لكن طبعت يهود ابدا هو في البقره البقره بني صغير عندما تكلمت عنها اخو قلنا نور عز وجل ان الله امركم ان تذبحوا بقره قال لهم نبي الله موسى عليه السلام اي بقره اي حاجة لها اربع رجلين ويطلق عليها اسم وبقرة تجزي. عم يا عبد جربك صورة سليمة اي ما يطلق بقر بقرة. يا جواب الاسرائيل ايه? ومش عايز ينفس. عشان ما نفسش الحكم يبتد ايه? يسر عليك. نعزك تقول لي مش عايز وتفصل. انت مش عايز انت ايه? انت لا تريد ان تقتنع. لا تريد ان تفعل هذا الامر. فتوعد يتطلع الله اصلي كده وقعد انت ايه? وهكده حربة لاسرائيل. يقول ان الله قد بعث لكم قارون تملك الواجب ان احنا ايه سمعنا واضعنا ونخرج معه للقتال ده احنا مضروب علينا الظلم والمهان سبيت نساء ولا ابناء ماذا نفعل نخرج ان الله قد بعث لكم قارون تملك اخذنا ماذا قد ان يكون له الملك علينا له الملك علينا ونحن احق بالملك إحنا أهل السياسة سيد سيدر عبيتهم نحن من يعني نصرح بهذه لقيادة البلد وغير ما لا يصرحه نحن أحقب ليه؟ بالملك المباعد ذلك ولم يؤت من المال يعني أنت تقيص الرجل بماله هو عشان معاه مال ليينفعكم قائد وليس معه ما لا يصرح أن يكون قائد وبعدين تقول لكم إن الله قد بعث لكم تبت نقش في حكم الله عزيزيان وفي أمر له تبارك وتعالى لذلك يا أخوة كان الرد إيه؟ هما هم جاءوا إيه؟ شو بيتين؟ أن يقول لهم ملك وعلينا رحمة الحق والملكبين ولموت ساعة من المال فردوهم بشو بيتين أيضا قال إن الله اصطفاه عليكم استفادة تفضيل بأكدون الأمر ثاني إن الله قد بعث لكم ويقول إن الله اصطفاه عليكم لكن في الأمناد اللي هي وزاداه في العلم والجسد إذا كنت شوف هدين أن يكون هناك ملك علينا خلاص ونحن هو حق بالملك مين ولم يؤتها ساعة من المال هل أبناء ضربين سبحاته عزالة وبسطة فيه بسطة في العلم وبسطة في الجسد وهذه أخوة من قوّمات القيادة من قوّمات القيادة العلم الورد العلم هي أخوة العلم بسياسة الناس ذلك الرسول لما, لما رأى رؤيا قال أنه يشرب لبن قال حتى شعطه قال لي يخل من الأنفال فناوته عمر فشرت قيل ما أولت له قال العلم الرسول أول هذا الكلام قال له ليه قال له العلم الذي كثيره عمر ومعزم الجبل أعلى من عمر الخطار وعلمنا بطلب أعلى من عمر وكثير من الصحابة قالوا العلم بسياسة الناس العلم بسياسة الناس يعني متى تضعته الليم في موضع الليم والقوه في موضع القوه خلاص وزي اقول لك وضع السيف موضع الندم مضر في وضع الندم في موضع السيف تعالى ما انت قلت ايه ماشي ما انتش ترج هو ماشي مع الجميع مصطفى حبيبنا شيخ اخواتنا ومش عارف العمالي يقول لي يعني فلان طبعا كلنا لا، ما انت وبعدين تعمل إيه؟ لا تحق الميدانه وتعظي، فهي؟ ما هي خمالة كلمة؟ يجب أن يكون الإنسان حاسم، موضع أخوانا في حاسم لا يمكن طبع، الليم في موضع الشدة، ولو تضع الشدة في موضع إيدين، هذا ضعف، هذا ضعف، لكن تستخدم كنت، كذلك تشوف كده؟ أو بكر الصديق يا إخوة، هذه الأمة، وارق هذه الأمة بالأمة، لما حدث إخوان، قتل المرتدي ما لا فعله وقل الصديق على خذرون الله ارتدوا معا الشخوان لما قتلش ناس بالمسلمين قال والله لو منعوني عقال بعيد كانوا أدونه لرسول الله إلا قاتلتم عليه بالسلام ناس بس. طيب النبي جهز جيش تسامى وجيش تسامى خارج خارج المدينة فسمى بفاتر رسول فرجع مرة أخرى والله لا عقدة العاقة ده رسول الله لبدأهم عن قتل المرتديمين وفي منع الزكاة وفي جبهات كثيرة قال والله لو تخطفنا الطيب وجرت الكلاب باقدام الامهات المؤمنين ما احل عقده العقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ابعث يشوف في, في موضع ابعت له ابو صديق ده موضع طبعا عمر بن الخطاب كان شديد لما تولى اضيته امور كثيره عمر بن الخطاب سبحان الله انلقه كلها في تأمر يخوة لابد ايه بيتعامل عمر يبقى ياخذ ابدي الامر ان الله الصفاء وعليك وما زاده واصطفاء في العين والجسم. وبعد تقول ايه? والله مؤتي ملكه من يشاء. هزي يكون هذا الأمر الذي يعيب على الكثير من الناس. كل واحد يقول ايه? ده مين اللي يؤتي الملك الان? عند الناس? لا يقول ايه والله يؤتي. لا والصندوق يؤتي. صعب الشعب الذي يؤتي. هلاص? ما يقول لك الان ايه? ان احنا طبعا الله عز وجل والله يؤتي ملكه من يشاء. ولذلك يا أخو حتى وإن كان كافر مثل المولة الأولى قتل عن المولد ابنك العالم ألم طلع إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله المولد من الذي يؤتي المولد؟ ربك سبحانه وتعالى قل لهم مالك الملك تؤتي ما الذي أؤتي؟ والله مهما, مهما فعلت ومهما فآمر الناس الرئيس القادم لمصر مكتوب عند المولة الأولى خلاص قد يخلق السماوات الأولى بقنف خمسين ألف زين لفلا تأمر يا إخوة سيدنا يوسف قال رب قد آتيتني من الملك والمور عليه وقال عن طريق أن آتاه الله ليه الله استفاقى عليكم ما زاله والله يؤتي ملكه من يشف فلا تأمر وذلك كيف نحن من الولي طبعا بعض الأخوة وليه انتوا احتعموا به طبعا الوليس الجين الجين إخوة مثلا ولا مثلا من الديل. بص يا إخوة عرف لو جاءنا عفلته من الجين شوف حفيت لي الجيب، بيريك جموريب طالما لم يأتي بكفر، بواعي عندنا من الله فيه أمهان نسمع له هو رطيب طيب نسمع له هو رطيب في المعصيح الله؟ أبدا يجيو من السلفية، أقول له هو مخفر، بس إيه؟ هل هل يقول هذا في المصهرات، وعند الصمات؟ ها ما نسمع له هو رطيب، يقول الأمر داخل فين؟ أمرنا مثلاً إن إحنا أباح الجنو هذا لا يجلس وحرام فهذا يا أخوة دين الله عز وجل يوم يقول لك فلن دا خلاص ألقى اليمين وخلاص إن عقد له لا يحل المسلم أن يبيت ليلة إلا وفي عموته بيع أنه خلاص ظال ما لم تروا منه غفراً من بواحدة عندكم يا غايف في فيه كما قال اللي بيوصلوا بها ويساك لكن في ناس الآن مجاهزة نفسها والله وجو واحد تبعنا ماشي ومش تبعنا أردت أني جمعة سنعمل جمعة دين جمعة الخروب جمعة خلاص؟ هذا الله العفو العافية الزكاية والله يؤتي ملكه وإيه؟ ملكه من أشياء والله واسعه علي في أخوة الحتم الآية؟ والله واسعه خلاص؟ علي واسع؟ لأنهم تردئين ولموت ساعة من الماء الله واسم قد يرزقوا المولة ورقوا تعالى في الماء وقال وعليم أي بما فيه صلاحكم منكم الله عز وجل أعلم بما فيه صلاحكم منكم ترسيكم طيب ماذا كانت قال سمع ذلك قال له النبي ما قال له النبي إن آية ملكه لكما تأكيد أن يأتيكم التابوت تابوت الله ليأخذ منكم فيه سكينة من ربكم سكينة قالوا يا ضمأديني ضمأدينة ورضا ورحا فيه ربكم وبقية مما قرك آل موسى وآل هارون تحمله الملائك طبعا يأخذ هذا لمولا تغارب وتعالى اراد ان يعطيهم الايه علامه توليه الطالوت ان الله عز وجل الايه يرد اليهم التابوت مره اخرى التابوت يا اخوه قال كان فيه العصا وموسى عليه السلام وكيل بقيه ثم ترك ال موسى والى ابقى البقيه من التوراة لواحد توراة وقيل الله اعلم بما في ايه يرد البقيه ما ترك ال موسى وقال له وقال تحمله فجهة الملائكة تحمل التبوت ووضعته أمام مين؟ أمام طالب بني صلق وتعنقوا بالمال دي. ما استقر قرارهم أخلعوا إلي لما شفوا إيه؟ إلا لما رأوا التبوت يعني النبي يخبرهم ما عندهم السياس فهذا هو النبي الذي استفافته عز وجل ما في عنده مين ولكن بعدما رأوا التبوت استقروا عليهم إيه؟ قرار بهذا إيه؟ بهذا, بهذا, بهذا النبي فرأس طيب بعد ذلك مالذي حدث يا ربا؟ خلاص؟ فلما فصل طالوت بنت يموت خلاص وما استقروا من الأمر ورضوا بطالوت فخرج بهم ليه؟ فخرج بهم للمعركة الفاصلة ملحانة بينهم وبين أهلهم لما فصل طالوت بنت يموت طبعا بدأ إحنا إياك أن تلخد عميل بالجماهيم لازم تختلوه هم تحت, تحت المحل قال ان طاهر تلك بنها فمن شرب منه فليس مني ومن لم يعضه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بِيَديه ليه يا اخو هذا الاختراق ما هذا الاختراق عند الانسان يا اخوه ان لم يعني لا يستطيع أن يتحكم في شهوته في شرب الميه ده انت خمس دقائق تولع اليد هري هل ممكن تصبر أمام اللي؟ ده أنت أنت لا تصبر أمام شهواتك ممكن تصبر في العدو وقول لك لا يديك غفف خبز الناشط ولا حاجة ولا تخذ فيه ومين ولا حاجة وشوية مية من يخوى اللي في المعارات؟ لابد إنسان يعني يكون ربع نفسه ده أنت بمجرد مواحد بيستفزك ما ده, ده تقوم عن الـ ده ممكنه قاتل؟ إذا ممكن يسمع أصوت القنابل والصوارف والتربابات ويستقر له قرار؟ أبداً ولذلك يا رسول كذا أضرب لكنا المثال أبو الغفال الذي يضاب كان جالس وله غنم أرسل الرعي به فجاء الرعي في آخر النهار وقد كُسرت رجل إحدى الغنمات التي أرى هذا رعا فلما يضع بقوله من كسر هالي قال انا كسرتوها كسرتوها بلين قال لاغيها خلاص فتضروبها فتضروبها خلاص فتاة ثامة وانده دمت التحداد مش مين دينا هوريك طبعا نشوفها ها من كسرها ها من كسرها ليه عشان قبضي ليه تضربني بطرق تأف آآ أعوذر يا إخوة الذي تربى قال والله لأغيضان من حرّضك اذهب فانت قرّضك تبين الله حرّضك؟ شيطان شيطان تقول له كذا بعش غالية يتبذر لمسك وضرب من العرب وضرب من التأس قال والله من حرّضك يا برامر يا إخوة إنت إن لم تكن يتحكم في إشاراتي خلاص للإنسانين وزي كده واحد عايز, عايز يقاتل في سبيل طب انت مرتك متبرجه خرجت مسطفت انت تتحكم في نفسك اتحكم في بالك اتحكم انت في نفسك تقول له والله اوقاتل في سبيل الله انت قادر تبطل التدخين هذا امر مساج يعني تقول والله عشان بقدر انا اوقاتل في معركه العالم ابدا لا يمكن الانسان يقول ايه خلاص طيب. بعد كده يا اخوة. بس نعرف. من رحمته بهم. المبوضة يا اخوة إن انت في الحياة الدنيا بتأسيل. اول ما يجي ابتلاء ربنا اقول لك ان ده ابتلاء. واختبار انت لا تعلم. لكن لا ده قبل ما يدخلوا. قلوه ان الله هنبتلكم بنهر. يعني ده ايه? خليه بالك لك ان في اختبار. في ابتلاء. عمر ابنه مش هتنشرب منه ناكم يعني عشان رعفة بس بكم إلا من اغترف يمكنكم يقولوا عطشانين بس روح يبين لي ايه يبين لي وإلا من اغترف غرفة غرفة غرفة بيف تب ايخوة الامر دان قال لكم الملك الذي أرسله الله لكم إن الله هم اختنكم بناه دا في اختماء نحن ايخوة الانسان ينظر تب ايه تب احنا خرجين نقاط يكون الاختبار في اين؟ يعمل اختبار في الجانب. صح كده؟ ولا اختبار في الرابط؟ ولا يعمل اختبار في المصارع؟ مش هدخلنا حين قاتل؟ يجريب الاختبار في شربة ماء؟ اختبار في, في, في شربة ماء؟ مش اختبار في البالي. وزيلك يا انت تقول ايه؟ شوف زحابة لأسرائيل. هم عادين يعلم من قتل الرجل يروبيني والرم اتباعه ايه؟ هو أنت يا أخي كرد إن لم تتحكم في شهواتك فلم تنتصل على عدوه لذلك أنت فيه أخوة كم عدوه عدو, عدو خالطي وعدو إيه ده طب أنت ما تنتصل على عدوه خالطي إن لم على عدوك الذي بينه جنبيتك ويسومك سوء العلا ولذلك يا أخو ضربك أنا هل أنت سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حوصله في الشيء كم سنة؟ ثلاث سنوات المولى عزويلة فمش قادر يفك الحصار بعد شهر بعد يوم بعد سنة طب ربنا يسيب الرسول بص حاربة معاه في الشيء سنوات ثلاث سنوات يا إخوة تحرقت شفاههم بشدة العدل الأكل سيدنا سعرف لأقواق قصي وقال لك ولد احنا كنا لأكل أوراق الأشجار ويحكي عن نفسه ويقول لك يعني الإنسان يا قلنا منهم كان يذهب يعني وزهب مرة في يوم الأيام لقضائع حاجته فهو بيتول قال فسمعت قعقاعة صد ارتطام الماء بايه بشعصا قعقا فالمهم بعد ما خلص فنظر ذلك اللي حاجب قعقاعة صد ايه فإذا ما جلد ناشر يابس قال فأخذتها وغسلتها ورحلتها وأخذتها مقافلة تأتي بقليش تبيعه وتشتري انت على البيع البيعان بنيه يعني انتك جنيه هاخده منك بس انت عاش لمحمد وما انا اعرف سنوات يا خدر؟ لماذا تلت سنوات دي؟ محيصة لان اللي هيخرج من الشعب ده هم اللي هيبود الأمة بعد ذلك الناس خلاصة ربهم هم ايه فيتحكموا هاي؟ فيش هاي؟ طب خلين انت بوكرة ولا اقول الله ما فيش دي بوكرة امي خلصها في الانت شوف الشعب في الشعر اللي حابس ليه يعني الشباب اللي اعقاته بتطلع الفيسبوكها يروحوا قدام السور بكره اقول لك دي بس احنا المخابز بتخلاص بقى اجازة الاسبوع الناس ده تضرب بعض وتاكل بعض يوم زحنا شفنا اول ما حصلت الاحداث في مصر دي تروح السوق لاش حاجه ده تايدم واحد هم واحد يعني الكل كل بياع كل الحاجات اللي عنده اللي ما باش اصلا بعد. وبعد ما أحد أقول حالة ليلة حياة خلصة أبيان في عندك آآ في عندي فحم آآ هدفع مخلص ههو إي حياة خلص, حي خلص. بيه يقدم هل تخذك من حشتك؟ فسجل طبعاً يعني بيه ما فيه أخوة شوف هو الاختبار في الأرد في الأرد اللي هو أخوة فيه إذا شربت مية كامية أخوة سقط فيها وده أقول لكم أن الله تريكم في نهار كان عدد الذي خلص موتا من كم عدد اللي عبروا بهم النهر؟ صحي البخاري في حديث البراء بن عازب قال كنا نقول يا مسحاب الانه ظل بان عدتهم ربما تعده من جاوز النهر مع فالوت راسوا ما عبر مع نهر الا قليل يبقى كم من 80000 اللي عبروا النهر 314 شفت الحماس بتاع الرجاله بيظبطوا على جمعة. هم كده ايه؟ هم كده برسة عارفة موغة مصراش الله نرسة بعد الان كده بعد الان عارفة يوم خلاص فالتي يا اخوة فلما تصل الارفة قال إن الله متلكم بناها يفو من شرع وفليسة مني ومن لم يضع فيده ومني إلا من اغترى فقفة بيده ويشد منه إنا قليل منهم فلما جاوزهم هو الذين آمنوا معهم وقفت المعارضة ديست برضو عبروا وقفت المعارضة بس دونهم ايه؟ برضو البقية فيها خدوش بدأت المعاركة وذي جهز وقبل القتال رأوا هي طالوت الجالوت يجور في جنودي ورأوا ما من عتاب ومن قوة قالوا لَا طاقة لَنَا لَيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجْمَنْتِهِ أستاذ ذي برد اللي إيه؟ الطائفة كمان يعني خلاصة دول خلاصة اللي إيه؟ اللي عبرت النار لَا طاقة لَنَا لَيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجْمَنْتِهِ مؤسسات المعركة أنت لا تدري ماذا أحدث لك؟ وقفت معركة لقصة أنت إيه؟ أعبد بدي اشتأت الأولاب فوالله لم يشعر في الطاقة منح ربيه بعدي ها 10 يوم مرات هتتجوز اولادك تبع المرتب تعفي اليتيم عليه اخو له ابن كيتيم تشغيل اليتيم ده يعمل ازاي ايه ها فطلع تجد الامر ايه وقت الكتاب لا فاقه لليوم بجلوته لكن في كده مؤمنه خلاص نعم, بعض نعم؟ كل يوم من 14 و3/14 نعم كلوقات نعمل ايه نبي دو... الله داود كان... كان صغير يعني كان ايه? كان صغيرا خلاص? فماذا كان قول اهل الايمان? خلاص? قيل لكم التي كانت معهم طبعا قال لهم ترى اخوة سبب النصر سبب النصر انما هو الامام اللي يعز الله نبي كفى ولا قدر دي عدد ولعه ولا قوه ولا عاده من الناس خلاص كسب الفئه القليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين يعني الامر ان على عدو بعاده ما في معركه اخره ان تصل فيها مسلمين نحرف عن المعلوم بدل ما المسكين والأعداء مليء؟ ملكفة لكن قلة مبتمنة قلة, قلة ثابتة صابرة بذلك نحن بماذا نصر على أعدائنا؟ إنما بطاعتنا لله عز وجل ومعصياته الله يتبار بالفعل لا يحزن إذاك مع صدرنا سبحانه وتعالى استوى إلا معهم في المعصية وزادوا علينا في العدد الرعدم ما نمشى في العدد لأننا فاوزين نفس هذا الموقف في, يوم في غزة مؤتة كان عدد جيش المسلمين كان ثلاثة آلاف وعلى الروم مئتي ألف. يعني كل واحد مقابل كان ستة وستين وثين ستة وستين دلو نفقوا فيه, فيه كل واحد مقابل كان ستة وستين وواحد غيرت يجب أجل أن يكون ستة وستين لك مال يعمل ثلاثة. ما بنعمل إيه إلا بالمعركة دي. نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. نبعث له. نرسل له. فقال مع ابو الله ابن روايا. رضي الله عنه. قال يا قوم الله إن الذي تفرون منه. الذي خرجته بعجل. فردت عزيزة رب الموت. مش تخرجه عجل الموت. حلاصل. من بدأ حمس الجيش إلى أن قاتلوا. النتجة كانت. أنفرره من أمامك. فقلت له ليه. هذه الألاف ومثلين ألفة وزيك رسول لما جاء المديدة قالوا همون همون فرارون همون كرارون ليسوا فرارون فمصر يوضع على عداء يكون بالإيمان يتكمن فاة قيدة غلبة فاة كثيرة إذن الله يضعون مع الصابير خلاص ولما برزوا الجيمة رجولدي قالوا ربنا دبع لي وقت القتاكة ربنا أفترق علينا أصر هو أنت الحديث قلنا الرسول قل لا تتمنوا لقاء العدو قل صلى الله عليه وسلم الصلاة الدخل علينا وقلت سين همورا عشان أن نروا في لا تتمنوا لقاء العدو طيب إذا بقيتمه أصبح الأغل في الحرب لازم فاصبروا وأعلموا أن الجنة تحت ظلال السوداء ربنا أفرخ علينا صبراً وثبت أقدارنا ونصرنا على قوم الكافرين وزلك يا أخوة أبود تعلم ان الدعاء جندي من جنود الله تبارك وتعالى وقت القتال ماذا فعلوا؟ معنا وقت القتال هيدجيب لنا إيه؟ من أغاد الوطنيين في قطريحنا إيه؟ من أعطب أن الشعب ونحمس إيه؟ ونحمس الشباب فرق طاقته فيه؟ في الأغاد الوطنيين خلاص؟ دعاء الله تبارك والتضرع لله عز وجل رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَقًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِلِ نتيجةً رجالي أخوة بهذه المواصفات لا بد أن يتحققوا على العيونين فهزموه بإذن الله الجانب عندما تقف خساخة الكتاب بهذه المواصفات الجانب المؤمنين يتضرعوا الله يتضرونه وتعالى هذا هو دعاهم لإله عز وجل يكون النصر بإذن الله يتضارف هذا من عند الله عز وجل. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالود داوود يقول نبي الله داوود عليه السلام كان شاب صغير في الجيك هو الذي قتل من؟ قتل جالود هو الخائد قال كفوش لهيك؟ الكفار هؤلاء؟ فالمولا عليه الآخر ماذا وقتل داوود جالود وآتاه الله الملك من وعلمه من مما هيشاء أتى الله الملك لأن المدى ملكا عليه بعد من وبعد قادم والحكمة ومدها النبوة الحكمة ومدها ليه؟ نبوة وعلمه مما هيشاء وعلمه صناعة الضروع كيف يصنع ليه؟ يصنع الدرح اللي بيقى به ليه؟ يقاتل نفسه في الحق وعلمه مما ايه مما يشاء طبعا بعض القصص الإسرائيليات يقول لك ايه تقول لك ان بعض الإسرائيليات يقول لك اني داوود رمى بالحجب رمى مين رمى بروت بالحجب فكسر الخوز خوزل على رأسه حجب كسر الخوز رأسه التي على رأسه ودخلت رأسه وفتقت دماغه وخرجت من الخلف. اصابت وراءه الثلاثين. رجل فقتلته. ثم تفتت الحجر واصابت كل قطعة من الحجر مفتت بندية من جمود جالوت. خلاص? فقتلت. ايه الحجر? ايه الحجر الدائم? ها? الحجر? حجر اه ابو جي. اه ها ابو جي مش عمل كده. دل قبرة الشضارية ها؟ أسرائيل؟ أسرائيلات؟ أسرائيلات؟ إذا خيار كم وبعدين من الأسرائيلات يقولك إيه؟ يقولك إني قالوت حاول أكثر من مرة أن يقتل إيه؟ أن يقتل داود ولكنه لم يستطع إلى ذلك لأنه كل مرة يحاول يقتلوا فهذا المحاولة تدقوا الفشل وهذا رأي من الأسرائيلات يت... طيب المورا عزيزي قال أنا ترى الملأ بعد موسى خلاص؟ قال النبي له من بعد موسى إمتى؟ سنكتب يعني؟ لا نعلم السنة لكن ان نعلم هذا بعد ايه بعد اللي كان لازم يوصل خلاص يا ابو طيب التابوت فيه ايه بقيه الموسى. الموسى. ما تركه ايه عصاره وترك له ايه ما هذه البقيه لا نعلم نعرف ما البقيه فهي من موجودين قبل النبي له النبي ده اسمه ايه لا نعلم بعد ذلك المرعى جيلة أقول لنبيه تباركب تلك آيات وضعني نفتوها عليك بالحركة يقول لنك لمن المرسلين يعني كل هذا إخرام إنما هو تثبيت لمن؟ بسي قلب نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو تربيع لعندي أمه قردنا أن القاتل عدونا ماذا علينا؟ عد علينا هو أن نعد العد العد ده هي إيه؟ إيمان بالله عز وجل نبدأ لنعد أمر إلي كتالي عدونا الإيمان بلايه عز وجل. الإيمان بالله دائتين لفك ايه؟ هل زينا حقق الإيمان دي؟ في المشكلة؟ في المشكلة أننا نحقق في واحد فينا فإن هذا الأمر واجب على الكميع ما في استطاع تحقيق الإيمان دي ما نقول لكش فيه استطاع. ما تقولوش على قدر استطاعك؟ لا، ده لابد نحقق الإيمان جزيلا؟ ماذا ناخد قدر الإيمان القوقعا؟ يزيد ونقص. يزيد ونقص. يزيد ونقص ونقص ونقص ونقص. بس. يمنك ناقص. يزودوا عن كل, كل ما عصي حتى نقص الاما. يبقى دواجب على نحن نعدي نفسنا بلايه? الاما بالله. دواجب على الجميع. خلاص? طيب امر الثاني ان نعدي العدلة ايه? للقتال العدل. العدلة دي اللي الحربية ايه? ربنا ما له نشعل تعدي. تعدي. تعدي كما عند عدوك. ابدا. ما استطعت القبس لكن في ايمان ترى صداكم لا. لا في الايمان ذكرنا لمنصر رسلنا والذين امنوا هن الذين اهل الايمان خلاص يا ايها الذين امنوا تنصروا الله تنصرتم يثبت قدر من بعض الناس يقول لك انا احنا مش احنا افضل من عدونا احنا احسن من اليهود احسن يعني ما الناس بتصلي ويسكر الله من الميزان الذي تعامل أنت به ليس كالميزان الذي معامل به عدوك المسلمين لما تهزموا في غزو البدري من كان القائد لجيش؟ الرسول من جود مين؟ الصحابة في غزوة وقت الرسول هو الصحابة ومع ذلك كان نتيجة نعم المؤسل ربك الله تعالى مصيبة ولما أصبتكم مصيبة وقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عندي؟ عطس فتم زنب الكتابه ونساء مخالفين بتوردتهم وادوه مزربه وادوه النس بتعدوا المطلوب حواليها والصحابه لنساء الانصار قاعده كده كم كم مخالف مخالف واحد ونديجة. هل شافع لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش وعلمنا احنا الى الشيخ واد الفوران ولا الى العداله؟ ان النبي الله عليه يثبت أخدامكم، يعني يثبت أخدامكم بعد أن لماذا بابا تبارك وتعالى قال ويثبت أخدامكم لا لأن المشنعبة أنت تنصر لغا تنصر لكن للعفوض اللي تنصر ويثبت وفضاعك على هذا العين على هذا النصر بس لكن تنصر يوم وتاليوم بتيب رأبتك في الأرض فقال لنصر إليه أنا ما هم سمع تنتين خلاص يا نعم. نعم. احنا بلاقول الان خفف الله عنكم علم انا فيكم ضعفا ان احنا لا مقاتل عدونا بنفس ايه? بنفس العلق. بنفس ايه? بنفس العلق. خلاص? خلاص? نعم. هو تقول يغلبوا الف. خلاص? فبعد يقول ان يقوم مية يغلبوا ايه? يديهم مئات خلاص وانت احنا عدنا يعني عدوا ايه كل واحد احنا ادينا مس عددنا 1000 وعدوا كام تضرب انت كده قلنا كده 100 يعني اضرب انت في 10 يعني لو ادي 1000 وبتعدي مع انت 10000 تخليهم 1000 على مضاعف منكم ايه 1000 مئات يبقى عدد عدد عددهم كده القيمه فهو أكثر حمولة أننا على قدر ما نستطلق فلا نحن معنا عدة فلا نحن معنا ليه عدة لأن القتال تأمواع في قتال دفع. دفع جهاد دفع جهاد قلب جهاد الدفع إذا دهم العدو بلاده جسرين دخل نعملين بمصنغة من عدة عدة أبدا هذا واجب جميع كل يقاتل في صديق خلاص؟ فلا نجتمع كل خلاص؟ ونبدأ في إزاحة هذا, هذا العدو ولا هتمتزل إلى أن يأتي لا يخلص بنتك ولا أختك أما ما عليك الإنسان الحر لا يموتوا كما دوا منها كما يكون لي أخرو لكن في انقخال الطلب يكون معاني القدرة على هذا معاني ليه؟ معاني القدرة على هذا أبصد. لكن ما فيش قتال طبعا نحن واحد يفجر نفسه يقول في جهات لسبيل الله واحد يروح طبعا يقول لك نحن عملنا عملية استشهدية ما يكلمه يا رسول فعل كيف؟ هل الصحابة روح الله فلان تفجع نفسك في قدره وجهه لأسهل للغتال وفعل كيف؟ ما قال هذي اللي هو ايه؟ ويزلك احنا ما عن بعض الناس ولا كيف؟ في سبيل الله. ودي كلمة الجهاد في سبيل الله عايي استغرر في جهاد سبيل ارجع لكتب الفقه. هتلاقي في باب اسم باب ليه؟ باب الجهاد. زي ما الصلاة أركان له اركان ولا, ولا شروط. الجهاد برضو له اركان وله ايه? وله شروط. وانت شميع ان تاخد اركان وشروط في الحد في الصلاة وانتاخدش اركان في الجهاد. الجهاد ده مش عبادة ولا ولا مش عبادة? عبادة. كل كتب الفقه وكتب الحديث تلاقي بابس مبابل ايه? شباب الجهاد. ايه انت انا صحيح مسلم. اللي ترى ايه? اللي ترى هادا عشان هما بس الضتة ربع. لان طبعا ايه? فرق اخواننا الكثير من الناس. حراصل? يا جولك الله احنا فجروا السفارة اه مش عارفين? في المكان الخلال. ففجروا السفارة ايه اللي حصل? البلد اسلمت. دخلت الاسلام? ولا اعداء الامة على الامة بسبب ايه? بسبب هؤلاء? والسفارة تتبني بماء الذهب. باموال من? اموال البلد اللي كان, اللي كان فيه. خلاص? ولازالة كدت بشكلها ماذا تجدوا علامة؟ الشيخ ععاز بنباد والشيخ الألبان والشيخ المعسلين مسكوا سلاح؟ هل هم لكن في كل بيت تجد ايه؟ علم هؤلاء البلماء خلاص موجود لكن فقط من, الـ من, الـ من, الـ من الـ الـ الـ الأمور الانفعالية خلاص؟ لأنني ليس لها ضابط وبين اللي وبين الجهاد اللي في سبيل الله تبارك فيها ماذا سيكون؟ تضرونها المعاملات عندهم؟ بالنسبة. الله يمفوض أنهم يعدون نفسهم يعيدون نفسهم ويقاتلوا على الله خلاص؟ هل مع صوتك؟ هذه عملية تلس الشديدة جائزة من الجائزة؟ لا غير جائزة نعم غير جائزة وازالت افجع الفتاة من؟ مش تبجعش هلكل كلامنا؟ بجعفة الشيخ عريز بلغاز، الشيخ عمدوكي من؟ ألبان؟ هل يزع حتى فلسطينيين؟ اسهلهم كده يسهل المشاهد فلوه؟ يتجع نفسه؟ ها؟ فيه؟ فيه علوه يمر وماذا يفعل؟ وهذه الأمور طبعاً دي فنحن نقول أخوان جهات؟ جهات؟ حتى نحن ندعم العدو بلادي المعمل إيه؟ ونحن يبقى لابد أن تحت راية نكون تحت راية إصطلح ونقاتل إيه؟ نقاتل معه خلاص؟ هذا ما صعدتنا؟ فضل سبحانه الله ومحمد ومشهد الله إليه Həstəkturə gutific filtram